الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. سَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين بَلْ فُجَّارٌ فِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّنْكُم كِتَابٌ مَّرْقُ ويلوين يوم إذل المكذبين، ويلوين يوم إذل المكذبين، الذين يكذبون باليوم الدين، الذين يكذبون باليوم الدين الذين يكذبون الدين وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ إِذ أساطير الأولين. قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عرّبهم يومئذ إلا محجوبون. كلا إنهم عرّبهم يومئذ إلا محجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال كذبون كلا إن كتاب الأبرار لفِي عللين كلا إن كتاب الأبرار لفِي عللين وما كتاب مركوم كتاب مركوم يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفينعيم إن الأبر تعرف في وجوههم نظرة نعيم تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك, ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فلتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسميم dan kemahannya adalah kemah. Kau yang berkata oleh kata-kata-kata, yang berkata أجرم كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرم كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا مَرُّوا بِهِم يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَالُوا فَكِهِينَ وَإِذَا انقَلَبُوا اِذَا رَأَوْهُ قَالُوا وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا قَالُوا إِنَّهَا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 على الأراء ينظرون. على الأراء ينظرون. هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثويب الكف؟ فأو ما كانوا يفعلون.